أفَنَظُرْ بَعْنُكُمْ ذِكْرَ صَفْحًا أَوْ كُمْ تُبْقَوْمَ مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَنْزِعُونَ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 وَيَتَمَّ عَلَيَّ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ بِنَا لَمْ قَالِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكَ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا طَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا بِمَا طَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا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 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ثأريهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير من نذير إلا قال مترفها إن وجدنا آبانا على أم إن وجدنا آبأ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَمْ آتِكُمْ بِأَمْثَالِ مَا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا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 وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيط له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدين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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا لَائِحَةً فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لا مهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذاهم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ولا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهبا أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلم وما آسفون انتقبنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا الهم قوم خصمون إنه إلا عبد أدنى عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكتا في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تبترن بها والتب المترجم <تصفيق> والتبعون هذا صراط مستقيم وَلَا يصد أنكم الشيطان إنه لكم عدو بين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكوا بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه الله الله هو ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فغيل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة تحبون يطاف عليهم بصحاف من ذهب و. فيها ما تشتهي الأفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أريتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرا منها تأكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أبرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم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 لا يقولن الله فإنما يفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصبح عنهم وقل سلام وقل سلام فسوف يعلمون